وما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يصزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافنين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة ما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.